Ağoz b Allah min Şeytanı قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُعْرِبُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصب ظل الآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 فَلَمْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَعَ شَمْعَانَ بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هو إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَعِيَنَ قَالَ رَبِّ بصوني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فسلك.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 فَإِذَا اشْتَمَيتَ وَمَمْعَكَ عَلَى الْفُلكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَنَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَنَا مِنَ الْقَمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْبِ رَبِّي أَنزِلْ لِي مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا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 رَأَى الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَا أكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون، بل إن أضعتم بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاشرون. أَيَعْرِكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاء أمة رشولها كذبوا فأتبعنا بعض وام بعض وجعلناهم أحاديث. فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وشلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين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 وَجَعَلَ النَّبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَرَيْنَاهُمَا إِلَى رَبِّهِمَا رُجْعًَا ذَاتَ قَرارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نشارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 وَنَمَا اتَّقَوْنَا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ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 122. خير وهو خير الرازقين 123. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 124. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط فَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ظُرٍ لَلَجُّ فِي قُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ فَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اشْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 117. قل فأنا تشحرون 118. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرْيَنِّي مَا يُعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظالمين وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ أَحْسَنُ الشَّيْءَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ فَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ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 إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعثون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 وَمَن خَافَ مَوَاعِظِنَا فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ أو بهم فيها كالحول؟ ألم تكن آياتي تتلع عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا مُظَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِدْنَا مِنْهَا فَإِنْ حُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فأوفنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم شخريا حتى أن سفكم ذكري وكم وكم منهم ترحقون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 قالوا لبثنا يوم أبعض يوم فشأ العادين قال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 وَقُرَّبَ الْغُفْرَ وَارْحَم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لعلكم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا قَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةٌ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَٰ مَا ذُكِرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَلْفُ شُهَدَاءٍ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاء منهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين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 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك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 الدنيا والآخرة لمسكم في ما فيه لمسكم في ما أفرتم فيه عذاب عظيم.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوس رحيم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 ولو لفضل الله عليكم رحمتهما زك منكم من أعد أبدا فرحمتهما زك منكم من أعد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء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 لَا يَكُنْ بَرًّا مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَنْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى حتى تستأنش وتسلم حتى تستأنش وتسلم على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 قل للمؤمنين مِن من أبصارهم ويحفظوا فرودهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فقل للمؤمنين منات يغبغن مِنَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ مِن أَمْرِ الصَّارِمِ وَيَحْفَظُونَ وَلَا يُدْنُونَ ذِكْرَىٰ نِسَاءٍ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالَّذِي يُضْرِبُ نَبَخْتُمُرِ فَلْيُضْرِبْ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 أب أبأب عولتٍ أم أب أبناءهن أم أب أبناء بعولتهن أم أب إخوانهن أم بني إخوانهن أَو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَو بَنِي أَخَرَاتٍ أَم نِسَائِهِنَّ أَمَّا مَلَكَتْ أيمانهن أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ تابعين غير أول الإربة من الرجال أبيض ال الذين لم يظهروا أبيض ال الذين لم يظهروا على عروت النساء.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 وَأَنْتَ لِحُجَّتِ الْأَيَّامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنَّكُمْ فُقَرَاءُ أَيُّهُمْ يُغْنِهِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ وَلْيَشْتَعِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مِكَاعًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَؤُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرضا الحياة الدنيا فما يكرههن فإن الله فإن الله من بعد إكراههن وفور الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات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 المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كمك بالدري، قد من شجرة بركة زيتونة لا شرقيّة.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 ويضرب الله الأمثال للناس فالله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهب تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَشَرَابٍ بِطِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الْضَّمْأَنُ مَا أَحْتَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَأَفْفَأَهُ حِسَابًا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 وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّشُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمٍ من بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ فَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ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 فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ الْفَائِزُونَ فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَحْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 وليمكن أن لهم دينهم الذي تركوا لهم ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاشقون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 من قبل صلاة الفجر وعين تضعون ثيابكم من الظهيرة وَمِن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن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 وَإِذَا بَلَوَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو, ملكتم مفاتحه، أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أفشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحيّة من عند الله، تحيّة من عند الله مباركة طيبة.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 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَأْذِنُونَكَ لَآلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اشْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لِّمَن شئت مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا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 هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ مُعْلِنُونَ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم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 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَأُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلَّا إفْكُنِ افْتَرَانَ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَجُرًّ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَمْلِ نَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَأَ عَلَيْهِ فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما فقالوا ما لهذا الرسول يأكل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 فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 لا تدعوا ليمسُ ثُوراً واحداً ودعوا ثُوراً كثيرة قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّكِيْبُ عِدَّةَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا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 فيوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم هم قالوا سبحانك كما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما تعتهم وآباؤهم ولكن ما وَكَانُوا قَوْمًا بُرَأَ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا فَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekrem Aleykrem'in, onları mağlup etme. Ya hayu ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut eyle. Allah'ım, Beyt-i Maktis'i,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 salih dostlar nasibeyle, Müslümanların yöneticilerine ıslah et. Ey alemlerin Rabbi onları birleştir. Amin.